Surah An-Nahm Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Atâ أمر الله فلا تستعجلوه Subhanahu wa ta'ala عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء انذرو ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشرفون خلق الانسان من نطفه فاذا 119. فإذا هو خصيم مبين 110. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 111. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 112. وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إذا شِقَّ الأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَ إِل ولو شَاءَ جمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب والاعناب, والأعناب 121. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 122. وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن 119. في ذلك لآية لقوم يذكرون 110. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 111. وتستخرجوا منه حية تلبسونها 112. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 رن كامله يوم القيامه ومن اوزار ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا اسا ما يزن وقد مكع الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليه السق فخر علىهم السقم من فوقهم واتاهم العذاب واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم شاقون الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء ان الخزي اليوم انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل نسو بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم ما خالدين فيها فانا بئس مثوى المتكبرين 119. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا 110. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 111. ولدار الآخرة خير 112. ولنعم دار المتقين 113. جنات عدن يدخلونها تجريم 119. لهم فيها ما يشاءون 110. كذلك يجزي الله المتقين 111. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 112. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة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 كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ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 بَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ أَن نَّقُولَ لَهُمْ فَيَكُونُوا الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لن نؤمن انهم في الدنيا حسرة ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزل اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون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 نَرَا بُكُم لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ لله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه من دابه والملائكه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما انرون وطال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإيا يفرون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا اف غير الله تتقون 121. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 122. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم, إذا فريق منكم بربهم يشركون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 بِحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَوَّجَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا ابْتَشَرُوا 113. فيمسكموا على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 114. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أَلَمْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ ذَنبَةً وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يجعلون لله ما يكرهون وتصف انسنتهن الكذب ان لهم ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم نار انهم مفرطون تلان لقد ارسلنا الى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 كَرَايهَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ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 جَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِّزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ الارض شيئا شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله عالم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملك لا يقدر على شيء وما رزقناه وَأَنْ رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نَادِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالَهُ وَجَعَلَنَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 121. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين 122. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 123. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفرون وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ 121. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 122. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم أكانوا يفترون 123. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب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 119. وصبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون 110. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 111. فإذا قرأت القرآن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 129-لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا لسان عربي بالله من بعد ايمانه الا من اكره الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بينكم فري صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله بأنه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم واولئك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 111-يأتينا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت بأنع من الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 112-ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العلمين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 ثَمَنِ الذَّرِّ غَيْرَ دَافِئٍ وَلَا عَدْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا لِتَفْكُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل لهم عذاب اليم وعلى الذين نهوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكِتَابُ لِيُقْضَىٰ فِيهِ وَلِتَكُونَ دَلِيلًا إِلَى اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا التَّوْرَاةِ وَلَا الْإِنجِيلِ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لَّوْ يَّشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَب